وَمَا أَزَلْنَا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُدٍٍ مِنَ وَمَا كُنَّا مُزْلِمِينَ إِن كَانَتْ إلَّا طِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ قَامِدُونَ يَا حَتَّارَةَ عَلَى الْعِبَادِ يا حذرة على العباد ما يأتيهم لرسول إلا كانوا به يتهدئون <تصفيق> ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه نهار فإليه مظلمون